اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بَهِيمَتِهِ فِيهَا سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِمَا تَسْتَحِفُّونَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِمَا تَسْتَحِفُّونَهَا يَوْمَ عَرَفَاتٍ وَيَوْمَ الْأَخْوَامِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَنْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَافًا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَافًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ فَأَقَلَّ قَبِلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيفُونَ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيفُونَ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ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 يَوْمَ نَدْعُو مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ مُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّظُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ وقال ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقى اليهم القول انكم لكاذبون والقى الى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون